af clap for å مما خلق خلق Helen med Jungf zg Folk nemlig rinde avez لا رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع